هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرار وها رمضان؟ غردي يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علق الأفراح في جديد.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 قد تجلى فيها بالمخمل عجبا من طامع في الجنة فتح الباب ولما يدخلي غردي يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علق الأفراح في جد الهلال na